لما خافت عليه أحيى إليها بأمر غريب فإذا خفت عليه فألقيه في اليم قد يقول قائل هذا بالاسباب البشرية على النقيض والضد مما يعرفه البشر إذا خفت عليه ألقيه في اليم أو أصل أنها إذا خافت عليه جعلته تحت رموش عينيها أو في وحبة قلبها أن تجعله في مكان بحيث لا يرى ولا يسمع أما أن تلقيه في اليم إذا خافت عليه فها هنا صلاقة قدرة وها هنا تباث اليقين إن الحمد لله نحمده ونستعيره ونستغفره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 فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشبر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فهذا الكتاب الذي معنا وخاصه تفسير العلامة السعدي فاما التفسير فهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب الباعث لتحرير هذه الخلاصه التي لا تعد مختصرا ولا تعد تفسيرا موضوعيا وانما هي خلاصة استخلصها رحمه الله تعالى من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لتقريب ذلك على المسلمين حيث قعدت هممهم عن النظر في المطولات فاراد أن يكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة التفسير ويقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي اختارها وانتقاها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده وما يذكره لك من قصص الأنبياء إنما هو مجمل لطيف مختصر يحفزك على أن تتبع قصص الأنبياء لترى ما فيها من العبرة لأن القرآن كما مر إنما يبنى على محاور ثلاثة وعلى مقاصد ثلاثة وهذه المقاصد القرآنية هي بيان توحيد الله تبارك وتعالى ببيان الألوهية وبيان الرسالة وبيان البعث ثم المحور الثاني هو بيان الأحكام التي فرضها الله رب العالمين على خلقه من الأمر والنهي وقد مر هذا وهذا في هذا المختصر اللطيف والخلاصه المنيفه لتفسير القرآن العظيم وأما المحور الثالث أو المقصد الثالث فهو قصص الأمم الغابرة وكيف كان حالها مع أنبيائها من مكذب ومصدق من مدبر ومقبل وكيف كان الثواب والعقاب لهؤلاء وهؤلاء فهذا مقصد عظيم والله رب العالمين لم يقص علينا قصص السابقين للتسليه وإنما قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم بالاعتبار وللتذكر ولكي تكون شاهدة على المكذبين لأن الله رب العالمين بيّن لهؤلاء المكذبين ما وقع للمكذبين السالفين الذين كذبوا الرسل السابقين فكذلك يكون الأمر مع أولئك المكذبين من إنزال العذاب بهم ولكن جعل الله رب العالمين فرقا بين الأمم السابقة وهذه الأمة المرحومة فإن العذاب الذي يصيب المكذبين من هذه الأمة لا يكون حالا كما وقع مع المكذبين من الأمم السابقة لما كذبوا أنبياءه فهذه كلها عبرة وعظة وعلى طالب العلم بل على المسلم الحريص على دينه معرفة وتطبيق أن يجتهد في معرفة قصص الأنبياء وإذا كان علماؤنا من سلفنا الصالحين قد شخصوا أمراضنا لما شخصوا أمراض معاصريهم فقالوا وعامه الخلل الذي يدخل على هؤلاء إنما هو من قلة معرفتهم بسير السلف فإذا كانت قلة المعرفة بسير السلف تؤدي إلى خلل عظيم فكيف بقلة المعرفة أو بعدم المعرفة لقصص الأنبياء والمرسلين لا شك أن ذلك يؤدي إلى كثير من الخلل وايضا طالب العلم حريص على معرفة آيات الله تبارك وتعالى وبالتدبر فيها وكثير جدا من الآيات إنما وردت فيها قصص الأنبياء والمرسلين وما كان من أقوامهم معهم من تصديق وتكذيب، فعلى المسلم الحريص على كتاب ربه أن يجتهد في معرفة القرآن وتدبره، وإن فعل فلا بد أن يمر على قصص الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فتأمل في هذا واعلم أن ما يقصه عليك وما يسوقه إليك إنما هو إشارة إلى ما وراءه فاحرص على معرفة ذلك وفق لله واياك للصراط المستقيم لأنه رحمه الله تعالى كان يريد تسهيل العلم على المسلمين لما يعلم في العصر الحاضر من ضعف همم الطلاب والمقبلين على تعلم العلم وقد ذكر ذلك في بداية هذه الخلاصة في التفسير لما قال إنه قد كتب تفسيرا كبيرا ولكن لكبره قعدت الهمم عن معرفته بل عن طباعته ونشره رحمه الله رحمة واسعة فاضطر هو إلى الإثيان بهذه الخلاصة يقصد فيها مقاصد التفسير ليقرب القرآن العظيم بمعانيه إلى المسلمين الذين فترت همتهم او ضعفت فقعدوا عن معالي الامور ولا يطيقون ان ينظروا في المصنفات الكبيره والمجلدات الكثيره فاتخذ هذه الخلاصه توطئه بين يدي التفسير من اجل ان يقبل عليها من يريد الاستزاده وايضا جمع فيها المقاصد لمن وقف عند حدها فلم تلاحظه في طريقة العلامة المصنف رحمه الله تعالى في تناول قصص الأنبياء أنه إنما يعطيك المعاني التي دلت عليها الآيات القرآنية لأنه إنما يسوق لنا خلاصة في تفسير القرآن هو لم يأتي بكتاب في تاريخ الأنبياء لذلك لا يعرج على التفصيلات وسيتضح لنا ذلك بأجل برهان عندما يتناول رحمه الله تعالى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله جل وعلا فإن القرآن المجيد لم يذكر موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفصيلا وإنما أشار القرآن المديد إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميت لا محاله إنك ميت وإنهم ميتون وكذلك قول الله تبارك وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلما بلغ هذا الموضع رحمه الله تعالى لما تعرض لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر إذا علينا أن نعلم أنه إنما يريد أن يعطينا مفاتيح لفهم كتاب الله تبارك وتعالى وسينص على ذلك عند تعرضه للغزوات التي فصلها القرآن أو أشار إليه كغزوة احد وغزوة بدر وغزوة الخندق وكذلك ما كان في تبوك فإن ربنا تبارك وتعالى ذكر هذه الغزوات وأشار إلى غيرها في القرآن المديد إما تفصيلا وإما إجمالا فكان المصنف رحمه الله واقفا عند حدود ما دلت عليه الآيات إجمالا وتفصيلا ثم تجده يقول ومعرفة هذه المواضع من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي أقوى عون لك على فهم الآيات التي أنزلت في ذلك فرحمه الله رحمة واسعة وكما هو المعهود من شأنه رحمه الله رحمة واسعة أنه لا يدعو مجالا للتعليم والتربيه إلا جال فيه وصال ولا يرى سبيلا تسلك لبيان أمر مما يخص النفس البشرية مما أفاض الله عليه بسبب درسه للقرآن بعلمه إلا بيّنه فهذا الرجل رحمه الله تعالى نموذج فريد في الدعاه في هذا العصر وكذلك المدرسة التي تنتسب إليه فإنهم يصلون إلى المقصود من أقصر وأخصر طريق وهم يريدون ما وراء ما يؤمونه من المعارف الحسنة والعقائد الثابتة واليقين الذي لا يتزلزل ولا يتحلحل وكأنهم يرون من الناس فيه في هذا العصر فيجتهدون في معرفة خباياه ثم هم يعلمون ما يتعرض له أهل العصر من جماهير المسلمين من خطر الإلحاد والكفر والزيغ والريب والشك والبدع. فيريدون أن يؤمنوا قلوبهم وأن يحفظوا عقائدهم حتى لا تزل قدم واحد من أولئك المسلمين في هوة الإلحاد أو الكفر أو الزيغ أو الريب أو الشك أو الضلال أو البدع يعقوب عليهم الصلاة والسلام هذه القصة من أعجب القصص وذكرها الله جميعا أي في موضع واحد وأفردها بصورة مطولة مفصلة تفصيلا واضحا قراءتها تغني عن التفسير فإن الله ساق فيها حالة يوسف من ابتداء أمره إلى اخره وما بين ذلك من التنقلات واختلاف الأحوال وقال فيها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد فنقول مستعينين بالله وشرع في ذكري الفوائد وكما مر الرجل رحمه الله تعالى من أساطين أهل العلم ومن علماء السلف الكبار في هذا العصر وهو يريد أن يصل إلى مراده من اقصر فريد ولو أراد التزيد في الكلام حاشاه لما قال قراءتها تغني عن التفسير ولا شرع في تفسيرها ولا خرج بمجلد ضخم في تفسيرها وإنه حينئذ لمهم مطلوب يعني ذلك التفسير ولكن هو ذكر ذلك التفسير في تفسيره الكبير وأما هنا فهو يدلك على ما يستنبط من الفوائد والحكم من هذه القصة التي هي من أعجب القصص، وهذا يكفي، وإن أردت تفسيرها فاذهب إلى التفسير الكبير أو إلى غير ثم شرع في بيان ما يتعلق بالمقصد الكلي الثالث من المقاصد القرآنية في الكلية في كتاب الله تبارك وتعالى وهي ما يتعلق بأمور الأمم الغابرة وما وقع لهم مع رسلهم من تصديق وتكذيب وما ترتب على ذلك من ثواب وعقاب فقال المصنف العلامة رحمه الله تعالى فصول في ذكر ما قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع أخوامه وجعل بين يدي تفصيل تلك القصص جعل بين يديها مقدمة قال فيها قد قص الله علينا في كتابه قصص طيبة من أخبار أنبياء ووصفها بأنها أصدقها وأبلغها وأنفعها للعباد فمن أهم منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان في صلى الله عليه وسلم فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمال فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى الأوصاف وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان بل وصل احسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتداء بها والقيام بحقها هذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل وهو من مواد زيادة الإيمان فمن ذلك أن في قصصهم تقرير الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص العمل له والإيمان باليوم الآخر وبيان حسن التوحيد ووجوبه وقبح الشرك وأنه سبب للهلاك في الدنيا والآخر بل هو سبب الهلاك في الدنيا والآخر وفي قصصهم أيضا عبارات للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين في مقام التوحيد والقيام بالعبودية في مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام في مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات، واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى لا يطلبون من الخلق اجرا ولا جزاء ولا شكورا إلا الأمور النافعة للخلق وفيها أيضا عبره لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة ودعوة إلى كل خلق جميل وعمل صالح وإصلاح وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك وفيها أيضا من الفوائد الفقهيه والأحكام الشرعيه والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنه وفيها أيضا أي في قصص الأنبياء من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة وتيسير الأمور بعد تعسرها وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار وحسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق فيها من هذا ما فيه زاد للمتقين وسرور للعابدين وسلوة للمحزونين ومواعظ للمؤمنين فليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط سمرا وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرا وعبرا واعلم قبل الشروع فيها أي في قصص الأنبياء واعلم قبل الشروع فيها أن كثيرا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم عادها الله في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتها وربما يكون في موضع منها ما ليس في المواضع الأخرى من الزيادات والفوائد أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصص الأخرى والمعاني متفقة أو متقاربة فعلى حسب أن هذا التعليق يعني هذا المختصر في تفسير القرآن المدين فعلى حسب أن هذا التعليق مختصر سوف آتي بهذه القصص وأجمع القصة في موضع واحد وأحرص على ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أولها إلى آخره وأتبع كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الأصولية والفروعية والأخلاق والآداب والمواضيع المتنوعة راجيا من الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي والإخلاص الباطني وموافقة رضاه وأن يجعل بذلك النفع العام إنه جواد كريم